بوك تو دوزيت اي ننت تسعة واربعون تسعة واربعون سبارت ورياضة رياضة امرش مي أتممارس الاضاضة أاتمارس الرياض نعم أحتاج إلى ممارسة الرياضة نعم يجب أن أمارس الحركة أنا شقااي انا عظون في نادي رياضي اذهب الى نادي رياضي ما لويم نلعب كرة القدم نلعب كره قدم نونيهير نوتويم احيانا نسبح احيانا نسبح اوسيتيم مي بيسيكليت او نركب الدراجة او نركب الدراجة نا كتتين طن ندذت نا ستاديون فتبوي في بلدتنا يوجد ملعب كرة القدم في بلدتنا يوجد ملعب كرة قدم ندذت ذا نا بشينة ما يوجد كذلك مسبح بحمام تدليك يوجد كذلك مسبح بحمام تدليك ندات و 1 شش جولفي ويوجد ملعب جولف فار ماذا يوجد بالتلفاز ماذا يوجد بالتلفاز ثاني بولوهات يوجد للتو مباراه لكره القدم للتو مباراه كره القدم سكوادر جيرمانه بولون ضد يلعب المنتخب الألماني ضد المنتخب الانجليزي يلعب المنتخب الالماني ضد المنتخب الإنجليزي كوش فيتون من سيفوز Men se jefuz? Se kam i denu. La a'rëfu. Për momentin janë barazim. Inna huma muta'adilani hattë l'an. Inna hum muta'adilan. Hattë l'an. Arbitri vjen الحكم من بلجيكا الحكم الحكم من بلجيكا ثاني كا 1 11 متر يوجد ضربه جزاء الان يوجد ضربه جزاء الان جول 1 هدف واحد صفر هدف واحد لصفر